ولو ترأت إذا يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم الملائكة يضربون وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس به الله للعبيد كدأ بآل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله صوي شديد العقاب ذلك بأن الله لم يكم غير نعمه ننعمها على قوم حتى, حتى يغيروا ما بانفسهم وأن الله سميع عليم كذب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا وأغرقنا آل خرعون وكل كانوا ظالمين إن شر الدواء عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين عاهدت من أخفن لهم في الحرب فشرد, فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون وإما تخافن من قوم خيانة فانبر فانبر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 وآخرين من دونهم لا تعلمون رب الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم, يوفى إليكم السلم فجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العظيم وإن يريدوا أن فإن الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو انفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إن عزيز حكيم يا المؤمنين على القتال إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين وإن منكم الذين كفروا بانهم قوم لا يفقهون الا خفف الله عنكم وعلم ان فيكم ضعفا فان تكن منكم ائتم صابره لفضيله الدكتور محمد لا في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة تريدون عرض الدنيا لولا كتاب من الله سقط لمسكم لمسك في ما أخذتم عذاب عظيم فكلوا مما غنمتم حلاذا طيب اعتقوا الله إن الله غفور رحيم وإن يريدوا فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم إن الذين آل موالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا.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 والذين كفروا بعضهم disbelieve بعض of them were a master of some if عملوا واجروا واجهدوا في سبيل الله.